يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عين الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصص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 والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي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 الذين آمنوا هل أدل على تجاره هل أدل لكم على تجارتيات لكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة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 صار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أصاري إلى الله قال الحواريون نحن أصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة